فكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 ولا تزر وازرة مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا مترسيها ففسقوتيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح كَفَى بِرَبِّكَ بِالذُّنُوبِ عِبَادَهُ خَبِيرًا بِالصِّغَارِ